بسم الله الرحمن الرحيم الالف لام تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين ام يقولون افتراه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 ما استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع افلا تتذكرون يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم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 واجعل نسله من سلالة من ماء بهير ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون وقالوا اذا ضللنا في الأرض أئنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون وليتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون ولو ترى اذ المجرمون لاكسر رؤوسهم عند ربهم ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا اننا نوقل ولو شئنا لاتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا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 فمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يسترون أما الذين آمَنُوا وعملوا الصالحات فلهم جنات الْمَأْوَى نزلا بما كانوا يعملون فسقوا فمأواه النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيجوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون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 صبروا وكانوا بآياتنا يقلون إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون أو لم لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم. ان في ذلك لآيات أفلا يسمعون أو يروا أن نسخ الماء إلى الأرض لجرف فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون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 لفضيله <تصفيق> الدكتور